بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَذَادُوا مَرَقَ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَكَاً شَدِيداً وَشُهُبَا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآن يَجْدَلُهُ شِهَادَ الرَّصَدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُرُ الْأُرِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّادِقُونَ وَمِنَ النَّادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادٍ وَأَنَّا ظَنَنَّا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 ما أنغد قاد لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذاب صعداء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ببدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به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 وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا